بسم الله الرحمن الرحيم يصر إخوانكم في موقع نفحات الإيمان أن يقدموا لكم هذه المادة فكلمات على الطريق التمكين مع شيء الشيخ إبراهيم حمح إن الحمد لله تحمله تعالى ومستحيله ومستغلته ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات من يمدد الله فلا مضي له ومن يدر فلا لا إله إلا الله رأي له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الامة تكسف الله به الامة وكان في سبيل نصر بهذا الدين حتى اتاه اليقين اللهم صدح على محمد وعلى آل محمد كما أطلئك على آل إبراهيم إنك حميد مليل اللهم نالك على محمد وعلى آل محمد كما ربك على آل إبراهيم إنك حميد مليل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ مِن وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۖ الَّذِي تَسَاءَلُونَ الله وقولوا قولا سديدا يستهدد اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومجد علاء رسولكم فقط الثانسة فضلا عظيمة. فانذا فانذا اصدر الهديث كلاب المتعال وامسل الهديه من, من نبيه محمد صلى الله عليه وعلى سبي وصحبه وسلم وصلى الامور من وكل حدة الفتحة وكل مدعب الضلالة ثم بعد فجريات على طريق التنكين إن وعد الله سبحانه وتعالى لعباد المؤمنين بالتنكين وعد حق الله يتخلق طار الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يتخلصنهم في الأرض فانتخلص الذين من قبلهم ويمكنن لهم دينهم الذي القضر لهم من بعد خلصهم أما يعددون لا يسركون لي شيئا ومن كفر بعد ذلك فظلائك هم الفاسقين. وقال تعالى هو الذي ارسل رسوله من هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله المسركون. وقال تعالى هو الذي ارسل طوله من هدى ودين الحق ليظهره عن الدين كله وكذب الله الجديد. لكن هذه ايات تنزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى اصحابه رضي الله تعالى عنه. فلن يفهموا جميعا ان مقتضى هذه الايات. مساجده او في ايوته الله سبحانه وتعالى التنكين بل الواجب عليهم ان يسعب قدر افتطاعتهم لتحسين هذا التنكين انتثالا لطول الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضه لبعض لتفد في الارض ولطوله سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعض بضاء لقدمت صوامع وبيع وصلوات ومسالد يفكر فيها اسم الله كثيرة ومن ينصرون الله ان ينصروا الله لقبيع عزيز نزلتها نزل في آيات وانطلق المسلمون في ساحات الجهاب يقابلون في سبيل الله من بالله لتكون كلمة الله ينويه وتقول التي نعيز الآن على ماضيها الدليل. تلك الدولة التي استمرت في عثر قرنا من الزمان. منذ تأسيسها في المدينة. وحتى حقوق الخلافة العثمانية. التي مكحة في حدها مدينة على عمل لمحمد الخامس. الذي مكحة محمد الفاتح ابن مراد الثاني. ثم سفقت المكملية. كان في الماضي شعار واحد منهم كما قال بالعليل ابن عامل نحن قوموا اكتعى لله لنخرج من, من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. ومن ضيق الدنيا الى ساعة الدنيا والآفرة. وينجد الى عدل الاسلام. ثم سقطت الشلازة. وماتت هذه المسائل نبي هي المسلمين الا الله الله جوارا علينا ولا نبي ولا ابذلا ولا نذل اخذت ارضنا وقصب الكساء وسب نبينا صلى الله عليه وسلم واستهزئ بديننا فلم يتحرك ساكن بل وجدها رب المتدين الا رحم الله في سلوكه العمل. مذهبا عديدا. وكأننا نعيز في ظل دولة الاسلام. امير اليهنين لكم. نصلي الصنوات في جماعة. نطلب العلم في مدارسه. عند اهل العلم المتخصصين. وكأن خضية التنفيل قد تبنت. واند لأدبا أن يتحدث واحدا عن مصرف المسلمين ولا عن الجهاد في سبيلنا وكأن هذا يخالف صراعة الضمن من هده السنة والجماعة إننا حينما تركنا السعلى إلى التنكين كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم من المسلمين يفعلون أصيبة الأمة بأمراض قاتلة أفضع هذه الأمراض مرض علف الظلم وتحمل المهانة انك حينما تتابع الاحداث التي تجري في العالم تتعجب الله من حال المسلمين نعم انك حينما تراجع الذاكرة ما من ناس حتى ولم كان صغيرا الا وقد شهد احت وسائل الاعمال او على سبكة المعلمات طالعك الصور بصور لاخوار الله واخوار الله قد تطرق اشناعه. الا وقد وصله انباء ارتصاب لبعض اخواراتنا. الا وقد وصله ما حدث للمسلمين. انك لو وضعت اي كوفي شاء على من العالم يحيث فيه المسلمون لوجدت تحته جرحا ينزل او قتيل من المسلمين او مرات تقتصر والسبب اننا الفنا الظلم وتحمل المهانة نبي والله حين اتذكر ما, ما نضع من دعاة النبي صلى الله عليه وسلم اتعذف استحضر الان سؤالا في راية الاهمية سألنا اهل السير والطريق لماذا صارق يهودي. فربطها بعض اليهود على كسف وليهها. فأدفت. فقم هذا الصارق من خلفها. فربط طرف صوبها في ظهرها. فلما قابلت انجذبت سوعتها. فصارقت وتباير اليهود بحيكا. فلما شاهد مسلم هذا المشهد انقبض على هذا اليهودي. فقتل. كما الذي جرى صارق فقتلوه. فتار الى اليهود المسلمون وحدثت جزوة بني قيل خاع. حين ما حدثت جزوة مرتد? لا لديك جواب من اهل الزية. الا سبب واحد فقط. هو ان المنية صلى الله عليه وسلم. هرسل صحابيا من اصحابه الى حركة عديد قبل ان نمسل دحية الكلمة بالرسالة المشهورة في الحديث الذي يرى ابن خالي من حديث ابن عباس ولله تعالى عنهما وهو الحديث الذي يقرأ عنده العلم بالحديث ابي اسفيانا مع فرق وبينما يسير هذا الصحابي الجليل علي معمر بن شرقبيل الغسالي ملك لغساسدة العرب ملك النصارى طبيعة مهمة هذا الصعابي وانه رسول من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمه وقطع رقبته ووصلوا خبروا للنبي صلى الله عليه وسلم وعلم ما تعاله هذا النصران انه يعلم ان من خلفه قوة اغمى الروم وقد كان الروم في ذلك من الوقت نظاما عالميا موحدة ولا تعجب. فإن العالم كان يتنزعه الديالتان. الفرس والعوم. ثم القص والعوم. كما اكبر الله عز وجل. هل اثناء في ادنى الارض. وهم من بعد غدده سنموه في نباته لنوه الامر من قبل ومن بعد. من نبي نصر الله. ينزل من يشاء وهو الحديد الرحيم. انتصر المسلمون انتصر الضوء على الفرس. واصبح الضوء بمثالة الولايات المتحدة الان. هندلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأسحابه الفرق. فان عطاكم قططي هبدا. من بيت بيت القوامه مقاتل. وارسلهم ليقاتلوا هؤلاء النصار فضيت الروم جيسا قرامه مئة ألف مقابل فضلا عن من انضم إليه من نصار العرب وأصبح المادة خضيرا ثماتة ألا مقابل أن يقارب الثلاثمائة ألف إنه روض أبدا للمقابلة ومحساب المسلمة فقام احد القاده الثغابه وكان زيدة بن حارث وعبد الله بن رواحه وجعفر بن ابي طالب قام عبد الله بن رواحه حينما سمع بعض الصحابه يريد ان يرجع وسمع البعض الاخر يريد ان يوصل النبي صلى الله عليه وسلم ليقبل بدر قام عبد الله بن رواحه وقال ايها الناس ان الذين تريدون ان تفروا لذي اخرجتم تظنون الشهادة. والله ما نقاتلهم بعدد ولا عداد ولا عبده. انما نقاتلهم بهذا الدين الذي اعكرمنا الله عز وجل منه. فضل رحمة الله كانت كلماته كمال القطر الدور على صدر عصور ومؤلاء يقاتلون في سبيل الله. من كفر بالله لتكون جنة الله القليل. حينما اتذكر هذا الماضي الجليل اسأل المفسر اسأل اصحاب السير والكريم. لماذا امره بقتل رجل كان من اهل الجنة. كما حسن العلامة الالبالي في اتفاده ارواح الظليل. لا رجل من اهل الجنة. يهودياً كذباً مصربياً على اختلاف الكروايات. دوروا قد شد رأسهم وبدو فلما راه عمار قال من فعل قال من فعل لجمالك. قال احد واصحابك. فسأل وفتش. فاذا هو الصحابي الجديد عوف ابن مالك الاسجعي رضي الله تعالى عنه. قال يا عوف. ما حملك على ما سمعت بهذا ضيور؟ قال يا امير المؤمنين رأيت هذا الرجل يسوق بمغارك المسلمة على حماري لها فنفس الحمار لكسرع فلنكسرع فدفعها واتبع عليها فغسيها ففعلت ما فعلت فقال امار اتني بالمرأة لتصدق مما تقول. ان الصحابة حدود وقول الراوي منهم مقبول لكن هناك فرقا بين مقام الروايه والشهاده ومقام الحصومه فرحم الله عمر رضي عنه كان مثال للعدل بعد النبي صلى الله عليه وسلم و اذكر ديم الله تعالى عنه قال لي بالنمر لتصطح ما في سلطه عرق الممالك حتى اتى يرى الامر فاخبر بها على بما كان منه علما فقال له اتريد ان تفضح صالفته? فلما سمعت المرأة مقالتهما قالت ان لم تذهب معه جهدت انا فانطلق اروها وذولها وصدق عوكم بما قال عند عمر فامر عمر بغضل هذا اليهودي وصلبه ونادت الناس ايها الناس اتقوا الله في ذنة محمد فمن فعل اتهابا فلا عهد له ولا ذنه. حينما تزع فهل التاريخ لماذا حارب المعتصم الروم? ولماذا نزل مدينة عنورية احسن حصوم الروم يخبرونك بان مرأة مسلمة كانت في اسر الروم اريد منها ان يبسط كرمتها ان يهونع لتها ان تنتهن عندهم فصد المعتصمة. وهو جارس على كرسي. وفي يده كأس ماء كان يسره. وفي يده كأس كان يسره. فتلت كأسه. ولكن فرسه. وامره بعداد الجيس. وقدده. وهو على الفرس. وانا يدخن بيته. حتى يسترد لكل كفرة كرمتها. ثم رضى بجيسه. وسائل فوان الغول فاخبروه عنورية فدرنا لها فاتحا باذن الله سبحانه وتعالى وفيه قال تمام قصيدته المشهوره السيف اصدق انباء من الكتب في حده, حده الحد بل ذك واللعن وهذا بدار من ابواب الاموريه وضعه على ابواب القصر نعم هكذا كان المسلمون اولا يظهرون ولا يزار عليهم يا حمية ولكن يقاتلون حتى ما تكون فتنة حتى لا يفترى مصر مصر على وزينا او يقرض عليهم قصر او يزل في دينه ويقردون عن يده او يقردون عن يده سورة او من يعينه? نعم هكذا حتى المرأة اذا صرخت تسمع لصرختها الاف المسلمين في دواني من الارض لا يهمهم ما علاقتهم بتلك المرأة اللهم أنه انها المسلمة وان الان فتن صرخات لليكانة والتكلمة والعذارة تضير وتتناسح على زدار السن من الاسلامية. ما هذا الاخوة? ولم يقف الامر عند هذا الحرب. عند مرضي. الفيديو. وتحذر الفيديو. ابدا. بل تعزاه الى المرض الاخطر. نفذ عنه. هو مرض السلبية. وقيلة في الاسلامية. سلبية. وقيلة نعم. اتذكر انا في كلاهات. من فوق المائلك. وإذ قال موسى لحومك. يقول انتروا نعمة الله عليكم. انجعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا. وآتاكم معلمين في من العالمين. دخلوا ادخلوا الارض المقدسة التي كتل الله لكم ولترطلوا على ادبالكم فتنقلبوا الخاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. واننا ندخلها حتى يخرج منها. فان يخرج منها فانا داخلون. لماذا تذكر هذه الايات الان? لانها تشفه والله الى حد دعيد. واقع المسلمين. الذين يقال لهم ادخلوا الارض المقدسة. فيعتبون بعيدة لسرائيل قديمة. ان فيها قوما جبالي. ان فيها دولة اسرائيل المتصرة. ان فيها اليهود. ان من رأيهم الولايات المتحدة الامريكية. ان عندهم صواري قنوية. وخالفات وبرجات وبرجات حربية. ان فيها قوما جبالي. وان لندخلها. يخرج منها. فيخرج منها فان دقنون. قال رجلاني. من الذين يفاقون انعم الله عليهم. احد هذين رجلين هو نوشى بن موسى في قصته مع الخضر. قال رجلاني. من الذين يفاقون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. فاذا دخلتموه فانكم غالبون. وعلى الله تبكروا ان كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى اننا ندخلها امدا ماذا فيها? فاذهب انت وربك تقاتل انها هنا قاعلون. قال ربي اني لا املك الا نفسي واحد. صفروا بيننا وبين الكم الفاسكين. قال ها بلوحة الغربة. ومرارة الاسعن. هل ينظر الى قوله? ودل. قالوا اننا لن ندخلها ابدا ما دان فيها. فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. قال ربي اني لا ادرك الا نفس واهي. ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فانها محرمة عليهم اربعين سنة. يبيهون في الارض. فلا تأسى على القوم الفاسقين. الا سؤال يطرح نفسك. في غير الاهنين. لماذا ضرد على بني إسرائيل بديه أربعين سنة مع أنهم كانوا خير زمانهم كانوا خير الأرض في زمانهم قال تعالى يا بني إسرائيل اتلووا معكم الذي عليكم وأني فضلتكم على العالمين فلماذا لماذا يعقبون هذه الركومة الشديدة أربعين سنة في قلب الصحراء لا يستطيعون ان يصلوا افضل ولا نفره لا يستطيعون ان ينزلوا الى غرب او يحتجون الى وطن نعم لماذا كل ذلك طالب بعض العلماء الى المعاصرين لقوت هذا الجيل الجبل الذي تربى على عفه الذل وتحمل المهانه من هذا الدين لا يستقبل انتهاك في, في سبيلها من هذا الدين لا يقوى على تكالب الامور وعزائنها واطرافها لهذا الجيل الذي تربى على يد فرعون لا يندقي ابدا ان يدخل ساحه الجهاد تخيل ان رجلا تدخل عليه قواته الحور الطافه فتاخذ نيته او نفسه او امه لتقوم خادما للتنفس بايت الفرح ليكون منتهى ال ممتحنة في, في بيوتهم بيوت الظالمين والطغاء. وهو لا يحرك ساكنا. تخيل ان وجنا يدخل عليهم جنوب فيقضون هذا. يذبحونه امام عينيه. يقتلون ابناءكم. ويستعيون نساءكم. وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. لما تكافر ذلك عليهم هلفت قلوبهم ذلك. استنرى الجبن والذل والغلق كان لابد أن يموت هذا الدين لإنسى دين هذا يتربى في اتيه الصحراء رذقه وقلبه معلق بالله في السماء ما احترى الإخوة؟ ماذا كانوا يكونون ممن وصلوا؟ من أين تأتي؟ بأي سبل مدازر؟ لا لشيء إلا أنها من الله من اين يسربون من هذا الذي تفجر من قلب الصف بإذن الله سبحانه وتعالى نسى هذا الدين الجديد وهو يعلق قلبه بالله لما عراء عنه الدين لا يعرف جبنا ولا الدل إنما يعرف غزة وقوة في قلب الصحراء. وتكرر الامر لبني اسرائيل بدخول الارض المقدسة. وكما نبيهم حينئذ يوشع ابنون الذي كان شاهدا على موت في الغربة. ربه لا امده الى نهزي واحده. فافلق بيننا وبين القرم الفاسقين. ووقف اليوشع ابنون. ليتخير الآن من بني إسرائيل الجنون الذي يصلحون للجهاد في سبيل الله وبعد أن كان موسى يقول بالأمس القريب إذي لا أملك لنا سوائي وقف يوشع الجنون ليكون لشدارك لا يصلح أي وحد أن يقرد معنا للجهاد اخرج البخاري وامده من حديث أبي بريرة أن رسولة الله عليه وسلم قال غزى أبي من الأنبياء قبلي يوشح ابن نون. كما في روية جيمان احمد رحمه الله. غزى نبي من الانبياء قملي. فقال لا يتبعني رجل. لا يتبعني رجل. بنا بيوتا ولما يرفع ثقوفا. ولا رجل ما نتبض عن مرأة اي عقد على كتاب. وهو يريد ان يبني به. ولا رجل اشترى غلمات او خلفات يبقى من او خلفات ينتظر نتاجها. لماذا هذا التفليق? لماذا هذا التضييق? لان امثال هؤلاء قلومهم معلقة بالدنيا. امثال هؤلاء لا يتقطون اذا رأوا الموت. ولقد كنتم تمناتنا الموت من قبل ان تلقوا فقد رأيتموه. وانتم تنظروا كفى السيف فتنة. أنثار هؤلاء يتذكرون حبيباتهم يتذكرون بيوتهم يتذكرون ترواتهم التي تعلقوا في أقلوبهم فلا يمتغي أبداً أن يكونوا في, أن يكونوا في أرض الجهال حتى لا يفتوه في أرض المجاهلين ولا لذلك لا أتبعني رجل ولا رجل ولا رجل ثم غزل وفتح الله عز وجل عليه الآن ما نحتاج الى مثل هذا الذي كان عليه بني اسرائيل قد يكون قائم واي انف للدل وتحمل الانهاج واي سبية تتحدث عنه هلل تبنوك انباء الصورة هللت على ودي الارض هللت تقيس هذه الحياة هللت تعلم اننا قد ازلنا الطراف قلنا نعم والحمد لله فقطع جابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ولكن ليست هذه الإجابية التي يريد إننا الذي يحدث الآن على واقع الأرض يبني طلوب الصادقين لماذا؟ لأن تلك الغضة ظهرت لما ضوقت على الناس ألفابهم لما حسوا بالظلم الاجتماعي والظلم الاجتماعي ونفروا وإلا فإن اليأسان فالله لو كانت تلك الغضبة بهذا المستوى لما علمنا ان قوات الصليبيين ستدخل ارض العراق هل كانت داردة حربية او حاملة طائرات او ناقلة جنود تستطيع ان تدخل قناة السويس ابدا اكاد اقسم بالله ان الذين وقفوا بصدورهم عاريه امام الدبابات والمدرعات قدروا باذن الله على ان يمنعوا هذه الصدم لو كانت الغبطه لله ولكن ما غض وقتل اخواننا واقتصلت نسائنا واطفالنا الانه يولدون بالسرطان تخيل لو كانت هذه الغبضه بهذه بهذا المستوى وبهذه الدرجه ايام احداث غزة. انني اكاد اقسم بالله. لن يبقى على ارضي. فنصي اليهودين واحد. انني حينما اتذكر الان ما حدث في العام الماضي. من مباراة كرة قدر بين مصر والجزائر. قال ريس الجزائر انني سادع انني سادع عصرة مشجع من الجزائر. على نفقة الدولة او على نفقة الخاص ليرجل ورد السودان. بما كان عليها اولا الالات من التسلح بالاسلحة الخفيفة والاسلحة البيضاء. كنت في نفسي حينها لو ان كل بلد مسلم لا. لو ان كل بلد عربي مسلم اخرج عشرة الالات هذا طفل وانزله مرض فلسطين. هل كان سيبقى يهودي واحد؟ لم يسالك لله؟ أيما كانت هذه الأطباء حين ما استهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الدنيا قامت ولم تقرم حينما رسلت سورة في الدلمان يستحضر فيها النبي صلى الله عليه وسلم في مصر في بلادنا على بقع الأكباط المتحدون يصف نبيا ما صلى الله عليه وسلم؟ بانه رسول الشيطان في مصر وفي بلادنا يخرج فيلم اعده مرقص عزيز الذي ادعى لنفسه اسماً مستعاراً الابا كما قال واحد كما قال احد رجاله وهو صبيب مدى سويرس قال ان الابا يوتا هو مرقص عزيز مرقص عزيز هنزل اعناراً فقط عن فيلم يعد. اول فيلم عبارة والجملة الغرض من هذا الفيلم تهديب اخلاق المسلمين ستقدمكم هكذا اطفال موتو سعديس هتدرون بسم الفيلم اسمه كلاب محمد اذا كنت لا تقنع ولا تصدق وتظن ان الامر تقوي فلا يزال الاعلان الان في طلب شبكة المعلومات على مركع اليوتيوب وغيره الموادع واتذكر الآن والله كلمة بالقيم رحمه الله في اعلام مؤكرين وهو ينفر و اي دين و اي خير في من يرى محارم الله ينتهي و حضورته صدرع و الله ينتج و رسوله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها ثم هو بارد القلب ساكت اللسان شيطان اخر فما ان المتكلم من الباطل شيطان ناتق. قال ورحم الله مقيم. وكأنه يصف واقعا. قال ولو نوزع احد هؤلاء في شيء من دنياه لاستعمل مراتب الانكان الثلاث باليد وباللسان وبالقلب. قال وهل بلية الدين الا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم بيساتهم وماكلهم ومشاربهم فلا مبالاة بما ذرى على الدين فهؤلاء قد ابتلوا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون ألا وهي موت القلب فإن القلب كلما كانت حياته أقوى كان انتصاره للدين أكمل وغضبه لله أتم أو كما قال رحمه الله هنا يسأل السائل فلماذا اذا فلماذا اذا نسعى الى التنكين سؤال يحتاج الى جواب وهذا ما سنعلمه بعد قليل اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعده فإن من المهم بدرجة عالية أن تعلم أن التمكين ليس غاية بل التمكين وسيلة لتحقيق غاية قال الله سبحانه وتعالى الذين إن في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهو عن المنكر ولله عاقبة الأمور نعم إن التمكين عبودية لله عز وجل ليس غاية في نفسه بل وسيلة لتحقيق رضا الله سبحانه وتعالى إن التمكين وسيلة لإقامة التوحيد في الأرض إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وهو بمكة ظل ثلاثة عشر عاما يطوف بالبيت حوله ثلاثمائة وستون صنم لا يقترب من صنم منها. حتى فتح الله عز وجل عليه مكة. فلما فتحها دخل وبيده عود كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن سعود وهو يقول جاء الحق وذهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. لم يكن بوسعه صلى الله عليه وسلم ان ياخذ عودا من الارض وهو بمكة وان يفعل ما فعله يوم الفتح بلد كان بوسعه. ولكنه كان ينتظر التنكين لان تصرفا كهذا في مكة. يلتم مزيدا من الفنة على المسلمين وقد كانوا لا يزال حديث عهد بايمان وهو يخشى عليهم الفتنة او ان يعرضهم للفتنة فلما فتحت مكة قال ما قال وهدم الاصنام فقال دعا الحق وضعت الباطل ان الباطل كان ذهوقا ان التاريخ لن ينسى اما النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة ما رأى يوما كما في الصحيحين حينما افتمع رجال مكة في دار الندوة وتآمر على من يأتي بسنة جزور بني فلام ويضعه على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم فلما فعلوا جعلوا يتميرون ويضحكون والنبي صلى الله عليه وسلم ساجه فراءه عبد الله المسعود قال وانا انظر لأبني شيئا لو كانت لي منع فلما كان يوم بدر والنصلمون لهم دولة وليس يقاتل وقف عبد الرحمن بن عرف يقول كما في الصحيحين وقفت في الصف يوم وبرج فنضبت عن يميني وشمالي فإذا أنا, يتيم فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديث من أثنالهما فقال أحدهما يا عمي اتعرف ابا جهل? قلت نعم? ومشانك بابي جهل? قال سمعت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده لا يفارق سوادي سوادة حتى يبوت الاعجل منا. حينما ممكن لهم استطاع نبيان ان ينتصروا للنبي صلى الله عليه وسلم والقبل هو صاحبه على ابي جهل فختلا وجهل مسعود الذي كان يذكر الغربة بامس لابن شيئا لو كانت لي منعا ليقول يا رسول الله هذه رأسه ابي جهل. كما ثمت في صحيح مسلم من حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه حينما يمكن المسلمين في الارض يطبقون شرع الله وحدود الله سبحانه وتعالى أيها المسلمون أقول ابن تهى تخيلوا لو أنه مع بدي هذه المظاهرات التي حدثت وكان من ثموتها ولا نمكن أن أثيل الدولة الظالمين والحمد لله على ذلك لكنني أسأل سهارا صريحا لو مع بدي هذه المظاهرات قالوا إننا نعتذر لكم عما مضى ونقدم لكم الضمانات التي تظلمونها. ونحن نعدكم واحدا لكم بما تعدونا من الضمانات عليه ان نعطيكم ان يكون راكب اقل موظف في الدولة الفي جنيه يقبل الزيادة. وكل شاب تخرج في كلية من الكلية. ولا يجد وظيفة سنعطيها واقما. حتى نوفر له وظيفة مناسبة. وحتى الشباب الذين ليس مراحلين بالتوظف فاننا سنعطيهم سنعطيهم قروضا حسنا. بلا مصاريف ذنكية. ولا فوائد ربوية. تخيل لو السؤال بصورة اخرى. ان الدستور قد عدد واستخوف من الصادقين من المسلمين ان تزال تلك المادة الثانية للدستور. واستخوف وترقب وحذر ومؤكمرات ومحاضرات ويمدر ان تعلم ان قضية الصادقين لا تتعلق بالمادة الثانية فقط. فإن في الدستور ما يخدم هذه المادة. ويؤطل تفعيلها بكل صراحة. ان الذي قرأ الدستور يعلم ان المادة الاولى من الدستور ان مصر دولة نظامها ديمقراطي. يقوم على اساس المواطنة. ومعنى ان نظامها ان نظامها ديمقراطي ان القضية لا علاقة لها بالشريعة اصلا. لان الديمقراطيه كما عرفها نعم لكن ناخذ احنا بانها تفاض الشوره وهذا باطل فهناك فرق جوهري بين الشوره والديمقراطيه في الشوره لا نتشاور في امر فيه نص في حكم فيه دليل فيه وحي من الله اما في الديمقراطيه فلوات الاغلبيه انه لا مانع من اباحة الزمة فالحب للاغلبية ولو خالف الشرع ولو رأت الاغلبية ان الختال الجريم يعاقب من حد عليه او فعله او خارك فيه بالحرس ثلاثة اكثر على الاقل او سنتين على الاكثر مع الغرامة وانا امتق الان لص قانونه قانون مئتين اثنين واربعين مكرر قانون العطبات. لو رأت الاغلبية ذلك يصبح الحتام جريمة. وحراما. لماذا? لان الاغلبية ترى ذلك. ان وجود هذه الجملة كاف لتعطيل الشريع. نعم. دولة نظامها ديمقراطي. حكم الشعب للشعب بالشعب. الشعب هو سلطة التشريعية. والسلطة القضائية. والسلطة التنفيذية تجرب للشعب وما يراه الشعب وتلك هي اصل القضية. نعم اخوتي قد يقول قائل وما الذي دعلك تحمله على هذا الجانب. اقول ان المادة الثالثة من الدستور هي السيادة للشعب وحده. وهو مصدر السلطات. هل يقبل بذلك مسلم واحد? إن من اكبر الادلة على ذلك انه لا يخرج حكم من محكمة في مصر او في غيرها من الدول الديمقراطية الا باسم الشعب. لا يقال بسم الله الرحمن الرحيم. انما يقال باسم الشعب حكمت المحكمة بكذا. فانتبهوا ان هذا التعديل الذي كان انه تعديل مؤقت. وبعد ستة اشهر. حينما يعاد الانتخابات تعاد الانتخابات ويشبح هناك مجلس شعب جديد ومجلس شورى جديد ويقول رئيس جديد تبدأ التعديلات مرة اخرى اسأل نفسي واسأل اخواني لو انهم وضعوا قانونا او مادة في مواد تسطور ترفع او وضعوا تسطور جديدا نص فيه على ان اقل رواتن خمسة ألف. على ان اقل رواتن في الدولة خمسة الاف. وان رواتن ستكون بحسب الكفاءات تزيد. ولم ي ولن يكون هناك بول في الوضاع ولا تغطى ولا في غير مالك. ونفسه على اننا سنعطي كل شاب يريد الزواج شقة بدانية. في مقابل ان يكون هذا الدستور خاليا من المادة الثانية. او ما يتعلق به. ويقول كل انسان سيحتكم الى كل انسان سيحتكم الى دين. ولكن المحاكم فيها رضام الديمقراطي. نحتكم الى الديمقراطية. لو وضعوا هذا الدستور واستطروا الناس عليه. بهذه الصورة بهذه الصورة. وبهذا الذي ذكرناه. هل سيرفضه الناس? تلك هي القضية. نعم او لا? انني مأسر اخوات اقول انه لو ارضى على المسلم استفتاءه هل تقدر ان تؤكم بالشريعة ام لا? فاسار بقلمه او بنوحة المفاتيح او بفهرة الحاسوب الى انه لا يريد التحكم الى السريعة. ويريد بما اضطاع النظام الديمقراطي. لا علاقة له بالشريعة. كما هو الحال الان لو فعل ذلك عالما قاصدا مختارا كفره. كيف ذلك? ان قضية تحكين الشريعة ليست قضية احتيارية. نعرضها على المسلمين. يقبلونه لا يقبلون ابدا. لنه لا يستقيم لك اسلام. ولا توحيد اصلا. الا اذا كنت مستسليما استسلاما تاما لشرح الله عز وجل قال تعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك في مسجر بينهم ثم لا يجد في افسهم حرجا مما قضيك ويسلم تسليما قال تعالى وما كان لمؤمنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا يقول له الخيرة من امره. قال تعالى انما كان قول المؤمنين. اذا دور الله ورسوله. ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا. واطعنا. لا عرضنا ولا استعنفنا. قد يقول قائل ولماذا هذه المبالغة? اقول اكدا والله? لا مبالغ. ولن افترى ان على الله. ان قضية تحكيم الشريعة قضية عقدية. ليست مجرد قضية احكام شرعية. والدليل على ذلك ان المسلمين وهم في مكة قبل ان تقوم لهم دولة قبل ان يكون لهم نظام حكم بلال معذر في الرمضاء ويصحب عليها خباب يوضر على النار لا يبصرها ان ودك ظهرت اهل ياسم يعذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالحجارة حتى تبنى قدمها ويمشي صلى الله عليه وسلم طريبا من مكة في ظل هذه الأحوال تتنزل الآيات على ضعف المسلمين وطولهم كما قال رب العالمين مذكرا لهم وابكوه إذ إن أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن الناس في ظل هذا الحال تنزل الآيات المكية تخبر المسلمين أنه لا يجد لهم أن يحتجنوا إلى غير الشبع ان يتحاكموا الى غير الله. تعملهم ان يدركوا حكم الطاروط وان يمجوا الى حكم الله سبحانه وتعالى. ايات مكية كثيرة. قال تعالى في سورة الانعام المكية. اتغير الله ابتقي حكما. وهو الذي انزل اليكم الكتاب انفصلت. والذين اتيناهم الكتاب. يعلمون انه منزل من ربك بالحق. فلا تكون من الممتلين. قال تعالى في الصورة في نفسها بعدها بايات ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفزق وان الشياطين ليحون الى اوليائهم لوجدلوكم وان تعطموهم انكم لمشركون. قال العلامة الشنقيقي رحمه الله هذه فتوى سماوية بان المتبع لتشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن نشركم بالله تعالى. ايها الاغوة. وفي سورة يوسف المكية قال تعالى عن يوسف عليه السلام وهو في قلب السين والدولة التي كان فيها دولة كافرة وعن تخبيق لان الذي في السين قد يبتم الحق احيانا ولا يمتط بكلمة تغضل السجالين طمعا في ان يقلط لكن يوسف عليه السلام لم يرتفق الى شيء من ذلك. وجهر بالتوحيد والحق ناضحا جليلا صريحا على امامه على هؤلاء الذين كانوا واحد السلم. قال يا صاحب او ارباء المتفرقون خير ان الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه. الا اسماء سميتموها انتم واباكم ما انزل الله بها من سلطان. ان الشكم الا لله. أمر ألا تعبدوا إلا إياه إن هذا التلازم بين الشرك والعبوديه يعلو به المستدل أنه كما يتعبد لله في محراب الشرع الشهيره فهو يتعبد لله ايضا في محراب الشريعه ولن صلاتي ونسكي ومحيائي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت على اول المسلمين قال يوسف من الحكم إلا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه. ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وفي سورة نفسها يذكر ربنا يعقوب عليه السلام ابو يوسف الذي علمه التوحيد انه قال لبنيه يا بنية لا تدخلوا من بالي واحد. وادخلوا من ابواب متفضرة. وما رؤني عنكم من الله من شيء. ان الشكم الا لله. عليه توكلت. وعليه فالارتوكل المتوقين. وفي سورة الكهس. المكية قال تعالى ولا يشرك في حكمه احدا. وفي سورة القصص المكية قال تعالى لا اله الا هو كل شيء حادث الا وجه له الحكم وإليه ترجعون وقال تعالى في اخر سورة له الحمد في الاولى والاخرة ولو الحكم وإليه ترجعون وفي سورة غافر المكية قال تعالى ذلك لانه اذا بحي الله وحده كفرتم وان يشرت به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. وفي سورة الشورى المكية قال الله سبحانه وتعالى وما خلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. لالكم الله ربي عليه تركب وإليه ينيه. لقد تعجب ربنا من اقوام يزعمون الانتماع الى الاسلام ومع ذلك يريدون التحاكم الى الطروط. والى القوانين وضع. وضعها البقر. قال تعالى الم ترى? الى الذين يزعرون والزعم وطية الكذب الان ترى الى الذين يزعرون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحكموا للطابق وقد امروا ان ويريد الشيطان ان يضلهم ضرالا بعيدا. ان الصحابة الذين اسلموا وما يعلم نبي صلى الله عليه وسلم تعرضوا معه للجوء الشديد في شعب امطارك. حتى اكد الله تشدد وتعرضوا معه من جوه والخوف والبرد الشديد في غزوة الاحزاء غزوة الخندق ومع ذلك لم يدروا لم يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم خدعتنا لم يقولوا له زيت الحقائق لنا لانهم كانوا يعلمون ان ما ينتظرهم الجلة كانوا يقولون في غزوة الخندق نحن الذين بايعوا محمداً الجهاد ما بقين ابدا. ويقول لهم لما رأى من التعب والفاقة والده. الله لا عيش الا عيش الاخرة. فانفر للانصار والمهادرة. وحينما نفكم بشرع الله. الاصل ان تنزل علينا البركات للبركة من الله قال تعالى ولو ان اهل القرى امنوا اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبونه. وانت تسألك. لو الناس حكموا بشرع الله حقها. ثم تعرضوا لشيء من البلاء في مقصد من الموارد. لو حدث حدث يتركون الشرح. ان الناس ان المسلمين في عهد عمر بن الخطاف فتحوا عروش كسرة وقيسة. هدموا وازالوا عروش كسرة وقيسة. وزاروا بكنوزهما الى عمر بن الخطاف. وفي عهد عمر وقعت طاعون. وفي عهد عمر وقعت وقعان الرمادة. ووقعت المجاعة التي اضطرت الناس الى ان يأكل بعضهم من ما لبعض. فظن السفهاء ان عمر عطر عدى السرقة وانما لم يقنه عمر لان الناس مضطرون والمضطر ليقام عليه حد السرقة. صبر عليك وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما ضررتم وما عابده لم يقر الناس أن الاسلام بهذه الصلب اشتروا الصبر ابدا بل كان مؤمنين. يثقين بانهم ماذا داموا حقا مستقيمين على الهدي المستقيم فان ذلك يعني انه قد يحدث لهم شيء من البلاء اشد الناس بلاء من الانبياء ثم الامثل فالامثل يبتلى الرجل على قدر دينه ولن نضلكم بشيء من الحظ والجوع ونقص من الاموال والانفس واختمرات ونشر الصابرين لماذا اذا نسعى الى التمكين الذين انمكنناهم في الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وامروا من معروف ولهوا عن منكر ولله عاقبة الانيور ان يوم النصر الحقيقي ان يوما نحن به ليس هو اليوم الذي يصبح فيه المرتل في اعلى الدرجات فإن ذلك متحقق في بعض الدول كالسويد والسويسرا وغيرها من الدول. دس اليوم الذي نحنم به ان يكون هذا اليوم الذي نرى فيه مظاهر الطرف الرفاهية. يا بنائنا. انما حلمنا الذي نسعى اليه. ان نرى هذا اليوم الذي تمتلئ الارض فيه عدلا بشرع الله سبحانه وتعالى. نعيش في ظلال دينه. وفي ظل شرعه. والله ثم والله ثم والله لا عدل ولا ضمان ولا أمان إلا بصرع الله سبحانه وتعالى تسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أن رجد يعد فيه الرخاء ويظل من اهل الكفر والفجور ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيها عن المنكر اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين في ليبيا اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم استر اخوان في سبيلك في وفي فلسطين وفي افغانستان في الشيشعان وفي الصومال اللهم انصر في سبيلك في كل مكان اللهم عليك باليهود الملاعين اللهم عليك بالامنيكان الصليبيين اللهم عليك بهم ومن هاودهم اللهم الله بهم ومن ناصرهم اللهم عليك بالمنافقين الذين يودون المؤمنين اذلاء للكافرين الذين يودون المؤمنين اذلاء للكافرين اللهم عليك بالمنافقين ال ال الذين تولوا الكافرين من دون المؤمنين اللهم عليك فإنهم لا يعجزونك اللهم اشف مرضانا ومرضى دينا عن المدينين وفرج همم المهمومين وكبد المكروبين اللهم فك كسرانا اسر المسلمين اللهم عدوا الى اهليهم سالمين غانمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخخرنا وما أصلنا وما أعلننا وما أنت أعلم به مننا اللهم ما حين ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت وفاة خيرا لنا وإن أردت للناس فتنة فاطبقنا إليك غير مكتورين ولا مبدلين فاستذكرون ما أقول لكم ونفرض أمره إلى الله إن الله مصير بالعنام سبحانه اللهم بحمدك أشهد الله لا إله إلا أستغفرك واتبه لك والحمد لله أيها الأحبة في الله